سَهُمْ <تصفيق> يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعب بالله إنه سميع عليم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 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَجْتَ فِتْنَةً قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ من رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكَ بكم وهد ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمع له وأوصت لعلكم ترحمون.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 Berulang ibadatnya, dan menyembahnya, dan beribadatnya,